هذا حديث نافي قوله تعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون كل نبي اخبر بانك اذا وصلت رحم نسى الله اياك في الارض وزاد عمر فيقال لا اشكال انت اذا استشكلت زاد في العمر فاستشكل ايضا زاد في الرزق حتى الرزق مكتوب فالملك الموكل بالارحام يؤمر بكتاب رزقه واجله فإذا قال القائل اذا كيف نوجه حديث الرسول قلنا نوجه حديث الرسول ان ان المراد به الحث على صله الرحم وانها ان الامر مكتوب من من قبل ان هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته هذا امر مستقل من زمان من قبل ان خلق الانسان وان هذا قاطع ويش ونقص عمره فانحن نقول هذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلا 50 بدل 40 لكن قد قلت من الاصل انه ايش قاطع او انه واصل فالواصل قد كتب انه واصل وقد كتب ان عمره سوف يزداد بهذه السنه لكن هل له علم بذلك لا اذا يكون مراد النبي عليه الصلاه والسلام الحث على صله الرحم وانها سبب لبسط الرزق وعيش و وطلعه كما ان الولاده الان اذا اذا كنا من احب ان يولد له في الزواج نفس الشيء يقول هذا الرجل قدر له ان يتزوج في سالف الزمن فتزوج وولد له فحتى دخول الجنه من اراد ان يدخل الجنه فليؤمن بالاي ورسوله نقول دخول الجنه ايضا له سبب وقد كتب السبب ودخوله من من الاجل فالحديث ليس في اشكال لكن الاشكال والنظر الى الجو العام قول الله تبارك وتعالى عن نوح انه قال لقومه يغفل لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله ي... اذا جاء لا يؤخر كيف قال يا اخرهكم ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر هل هذا تناقض لا نقول ان اجل الله اذا جاء بالعذاب لا يؤخر فاستدرك امركم واسمعوا واطيعوا حتى لا حتى لا حل بكم العدل واضح ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر موعد الموت اجل العذاب يؤخركم الى اجل مسمى يعني اجل الموت وليس اجل العقوبه طيب قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم موته اذل نزل به فهنا نقول ان شرعنا ورد بخلاف بخلاف ما شرع مريم او نقول لا, لا منافات نعم الثاني لان معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني لا يا ليتني لم ادرك هذا الشيء اي ليت هذا لم يكن ليتني مت قبل هذا ولا صار شيء وليست تتمنى ان يتقدم موتها على حصول هذا الشيء وهذا فرق فقوله ليتني اموت ولا اعصي هذا صحيح لكن اذا قال ليتني مت قبل هذه المعصيه بمعنى انني مت قبل ان ان ادركها او او ليتها لم تدركني قبل ان اموت هذا معنى اخر وعليت يكون قول مريم غير منافي لشرعنا فان الانسان لا ينبغي ان يتمنى الموت الذي يضر النزل به ولكن جل الله وعلا يا رب اللهم احيني اذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي نعم بالنسبه لبعض الناس يسمونه الاموال اللي هو المتراسب ايش بعض الناس يسمونه افواتهم من طريق حلال كان هذا يطلق عليه ايش هذا المال اللي صار يطلق عليه رزق يسأل يقول هل الانسان اذا اكتسب ما وجهه محرم هل نقول ان هذا المال رزق او ان الرزق هو الحلال نقول ان الرزق المطلق فالحلال واما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام نعم نعم لا لا ما صار لا لا صحيح لان لو كان ذلك لقمنا حبه ان, حب أن يوسع له في رزقه ويكثر عمل لا لان هنا لا يوجد ايضا نفي العذن عن الله هل نفي الله عن نفسه العذن اسالك ما نفي اذا لا يجوز ان ننفي لاحتمال ان يكون له عذن طيب ايضا يصوم بلا عين هذا اذا لا يصح لوجهين اولا ان الله اثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها وثانيا لو قدر ان الله لم يثبت له عينا فلا جوز نفي لانه هذه قاعده فهموها كل ما يتعلق بثبات الله فانه لا يجوز اثباته ولا نفيه الا الا بجلاله الا ما علم انه لا يلق بجلاله عز وجل كالاشياء التي تتضمن النقص مثل لو قال انسان هل لله اسنان واضراس ها لا ما نقول ما ندرس نقول نتي انه ما له اسنان ولا اضراس لان هذه اننا نحتاج اليها لمضغ الاكل والله تعالى لا له كما نعلم ايضا انه ليس له معده وليس له امعاء ولا ان في ذلك لان هذه اننا نحتاج اليها من يحتاج الى الاكل ثم ان الله صمد قال بعض العلماء في تفسيرها صمد اي لا جوف له يعني هو غني عن الاكل انتبهوا لهذه النقطه ايضا لا تظنوا اننا نلام في كل شيء حتى يريدنا فيه بعينه لا اذا كان اثباته يستلزم يستلزم نقض النفيناه لان النقص وما يستلزمه كلاهما في ان الله عز وجل نعم هينئ نعم بس يمكن افضل ان نكون وصلنا على المحاضره لا ما قلنا هذا ما قلنا طيب اذا نقول الان في هذه الايه رد على الممثل وعلى المعطل على الممثل في قوله ليس كمثله شيء وعلى المعطل في قوله وهو السميع البصير نعم تقدمنا ان هذا هذا لا في عند حضره اعلم تجربته الصفه السلبي لا لوجستي للبصر نعم قلنا اننا ناخذها من فرضيه قول تعالى تجريبي علم نعم هل لو وردت هذه الايه منفرده بدون ورود السنه هل تكفي ادله ذلك ايه ايه مبشر هو ما نفسين يكون تجريبياتنا بخط ان هذا الذي فسره بذلك مؤول محرف للو لو كان المراد الاحاطه لقال تجريبي علم لان عند اشمل من هذا العين عرفته طيب الذي فسرها بمراه منا يعني فينا اسم المفسره الاصوليين على الذين يذهبون ان السنه والجماعه تفسر لو قال بمراه منا واقتصر عليها لا غصبي انا قصمه بل يجب ان نقول بمراه منا باعين ما نقول بمراه منا معناه هنا اثبات رؤيه بلا عين نعم ما خلينا نعطيهم على العقيده مهمه فبماذا يجيب المثل عن الايات التي ورد تفسيرها في المناطق اللازمه بالمخالفه مثل لماذا يجيب هذا اللازمه ليس في شيء بواسطه المصير عن قول تعالى كفوا ليس كفوا احد ولا نكله واجعل له سميا نعم ان لم تعلم ان كلذي فاقد لا يمكن ان ان يدفع الادله الصحيحه الا بمعنى سخيف لا يؤكل هم يقولون ليس كلمه شيء في في في, في, في, في الوجود الازلي في الحقيقه في فيوقع سبحان الله هذا امر لا يحتاج الى نفس هذا إن قلت أن المراج ليس أي في الوجود الأزلي فهو كقول القائل فوقها. السماع الفوق السماع الفوق وراء تحتنا أينه؟ ذكي؟ هل تشوف ما أود مكمل الآية؟ أدري بالعلمة الدليلة عن إذن الآية؟ لأنها أثبتها هل تشوف في آيات أخرى؟ يعني لا يوخي الإثبات منها بعض السبعات؟ مثل والسماء بنيناها بايد والله ذو شرف بهذه الايات الله اكبر يا يا ذكر اعوذ بالله القهر عليك مر علينا يا هذه ماذا قلنا في قوي على بايد اي بقوه كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبع شداد اي قويه وهل اضاف الله الايد يعني ان تنزلا معك ان الايد جمع هل أذاك الله نفسه؟ أنا أقر ان من هذه الآية أسأله لا تقول انا اعقل حدد الجواب هل قال الله بايدينا؟ طيب اذا كيف تقول النبي المعجميه؟ انا ما اقول هذا الشيء انا اقر ان هذه بايد ايوسف منها يدي لان ايد هذه ما اضيفها الى الله حتى لو جعلها جعلناها بايد اي جمعيه ما اضافها الله ما قال بايديي كما قال منا عمل بس ايدينا انعام واما قال يوم انكشف عن ساق هل تثبت الساق الامنه من هذه الايه لان الله لا مضطري نفسه ولهذا اختلف الاسلاف فيها هل المراد يوم انكشف عن ساق اي عن شده او المراد عن ساق الله لكن اذا تاملت الايه وتاملت حديث سعيد قلت ان ان المراد بالساق هنا ساق الله فيكون لله تعالى ان الاسماء توسع الله ما ما ايذ في السنه المساله دقيقه يا زكي افهم ان الشيء لا يكون صفه لله الا اذا اضاف الله الى نفسه هل يثبت عينين لا يثبت اعين كثيرا ال اف ال امر او ملايين الامر او ملايين الملايين او ملايين الملايين الملايين لان الجمع لا حد له فماذا تذكر مناه؟ اتش بس بمليون عين اساله وجود العقل لا اعيد كيف وجوده بأي... لا باعيننا نفس على عين صحيح واحد لكن هذه باعيننا كم تسكت جميعها اصبر يا رجال خلني واحكي لكم نعم اي من هذه الآيات كم تظنوا اننا احصلنا لا احصل اخي اذا اعين كثيره لا احصلنا كيف تجيب ان قال الرسول عليه الصلاه والسلام حين ذكر التجار قال انه اعور وان ربكم ليس باعور هذه الآين ليس فيها عوام ومن الذين هذه العينين ليس فيها عوام نعم وين الآين لو كان الله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا أليس كذلك ويحصل في الفرق الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأعور الدجال وبين رب عز وجل لقال إنا له عينين وإن ربكم له أعين فلما لمس الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك قيل لنا انه ليس له اكثر من عينين اذ لو كان له اكثر من عينين لكان ذلك كمالا وبه يحصل الفرق بايش شيء فنتجاور بين وبين الرب ولا يمكن رسول ان يهدي اركمال ثم يذكرنا في عيب هذا لا يمكن ولهذا استدل العلماء استدل بهذا الحديث على ان لله تعالى عينين مثلين وهذا حق نعم يعني من عليكم طبيب كل عز وجل وخاء مما من ايدينا نعم هنا قال علم رحمه الله في الجمع قالوا جمع التعظيم الجمع للتعظيم فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيما لها قال من جهه المعنى من جهه اللفظ قالوا اننا ضمير يدل على ايش على الجمع الاصفر الاصل النار الجمع هي للعبد التعظيم فكان من المناسب والافصح الا يضاف اليه الا ما كان جمعا ولو بصوره اللفظ لاجله التناسب بين المضاف والمضاف اليه فكان له جمع فائدتان فائدة قضيه وفائده معنويه انتم معنا يا اخوان بمعنى تفهم ما اقول هتفهم ما اقول زين طيب الفائده المعنويه هي التعظيم لأن التعظيم لان تعظيمه العجم ولهذا يقول الله عز وجل اننا نحن ما انه واحد الفائده الثانيه التناسب بين المضاف والمضاف اليه نعم انتهى الوقت اطراب بتدرس يا شيخ نعم نعم نعم باعيون نعم ها سبي التجريب بعيون نعم سبي التجريب بعيون نعم ما اتلو الو انك وقفت على مانع من منام ما من الموالى سرتند السفينه واحده كم لك من عين <تصفيق> تعدد الاله لا يدل على, لا يدل على تعدد المرء احيانا يتعدد المرء اكثر من العينين انا الان اشوفكم كلكم كم انتم <تصفيق> نعم عدد كبير اكثر من عيني العينان تراني الواحده واحد والجمع جمع واحد لان استراص المضابط وكذلك هي هذه هذه مناسبه للقضيه ولهذا لما كانت السفينه تحمل آآ آآ تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال في اعينه ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عين نعم اخذها نعم طلع المعروف اشتقاق الاسماء والصفات الالتزام في باب كتاب السنه إيه نعم كيف يكون هذا مع اثبات صيغه التفعيله في العين كيف يكون هذه القاعده مع اثبات صيغه التفعيله في صفه العيني للحديث حديث ما في لفظ التفعيله اذا قال انه اعور وان ربك من اس اعور كم للدجل معي نعم عينان احداهما عوره احتامه عوره اذا لله عينان كلاهما كلاهما سليم هذا مفهوم من شيخ من اللفظ وليس نفس اللفظ لها من المعنى ما فيش كلام انا قلتها قبل قليل واقولها الان لو كان لله اكثر من عينين اي يكون كمان او لا اساله ها الا يعني لو كان انا ما اقول انه كان مثل لأن شرط الأحبطة نعملك ولو مشكل لو كان له ثنتان أكثر من ثنتين أن يكونوا كماناً أو لا وين الشجاء يا شيء لو كان له ثلاث آية أن يكونوا كماناً أو نقص كمان طيب الثلاث هل يحصل بها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس جرق يحصل, يحصل. طيب يحصل. لماذا حدث الرسول عليه الصلاه والسلام هذا هذه العلامه هل بينه ليتمال واتى بنا في العيب؟, العيب عن الله فقط لم في ان يكون هناك نقص في صفه العيب لا وايضا ان اثنتان فقط والا لقال وان ربك منه ثلاثه عين. ويحصد في ميز واضح طيب انا واضح وان كان بعض الناس حابه عن سبحان الله العظيم على ان سلف استدلوا بها وابين لي عليك لما محمد وهذا الذي رد اسمه سعيد نعم رد على انا الكاف النعيني فالمهم ان العلماء استدلوا بها ثم تغف على بعض الناس نعم اينا يم الله ما شاء ويفضت يعني هذه المساله الرسو ولا الهبمه لا تعال نحكي ما شاء يم الله ما شاء ويثقلب المعناها يم الله ما شاء ويسقط من الاعمال كما قالت على ان الحسنات يذهبن السيئات وليس من الاجر وكذلك من النصر والانتصار وما اشكل ذلك ونحن نقول بالاطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت لكن ام الكتاب الاصل عنده ما تتغير ولهذا قال بعض العلماء ان انما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير اطلاقا وما كتب في الصحف التي بعث الملائكه فهو الذي يكون فيه المحو والاثبات لا لا الى وين نعم عندما جاءوا بالاو او لا يوجد اي دليل بين ماجلس اذا قصد ما نهلج لا بس ما راضي بقريب في قرينه وايضا اذا قلت لله يد وايد و, و و ويدان هو شنو اسمه سلمنا له له يد لان الطير داخل داخل بالكثير لكن تقول وردت صفه اليد بالافراد والتشي والجمل هل صور يعني هو ليس مثل التقييل ليس مثل هذا هذا حجاجك يكاد يتقطع الله يفهمني <تصفيق> طيب وانا ها باقي لي سبع دقائق على الدرس اجيب اذا لما سرقتم هذا الدرس انا اسرق الدرسين الاخرين وان ارجو تعذرون الان نقتصر على هذا نعم ايش بدايه ستحني طيب نعم ها في العربي سميت نعم لا ما ننفي ما نجيها الناس لما نقول هكذا نعم لا لا هو لا هل يمكن ان يجيب برسما باقرار لا ما في شك نعم اليس الاول لاسه ثانيه ن سالت اول في هذه الجلسه يلا استاذ هذا جاء في الحديث العظمه والكبرياء فنقول كما قال الرسول فقط ولا نقول إن انه مثل يلبس ازار من قطن او من صوف او من حرير لا نقول العظمه والكبرياء فقط ومن المعلوم انهما معنيات ليس حسيه لكن هذه من جهه اليسار وهذه من جهه جديده نعم التتبر والاستقراء دليل عقلي او حسي يعني اما نكون دليله العقل بيان تقول الموجودات اما خالق او اما مخلوق او دليله الحسي في ان تقول مثل هذا هذا الاشجار او هذا الطعام انه ضر وامناه ومعلوم ان ان العقل والحس من الادله لكن لو فرض ان الشرع عرضها لو فرض وهذا اقوله وليس معناه جواز الوقوع ليس معناه جواز الوقوع اقول لو فرض الشر المقدم نعم بلاش بنيش الذي خلية وصادر قد يحرك لي وصديقه يعني يدل على الشيء فذلك شيء ولا هن ارى ان الا يحق الا ما جاء به النص ثم ما جاء به النص ايضا لا يقوله عند العوام العوام لو مثل قرى ان الله سميع بصير وضعت اصبعك على اذنك والثانيه على عينك توهموا تماما ايش المماثله ولهذا قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون اي بما يمكن ان يعرفوه وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل بل المعنى بما يمكن ان يعرفوه ويتصوروه اتريدون ان يكذب الله ورسوله وقال مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه الرقوقهم الا كان لبعضهم فكر فمثلا لو, لو قرى انسان ان الله كان سمعا بصيرا ثم وضع اصباعه على اذنه والاخرى على عينه تمام العامه لا استطيع فكيف ياتي انسان ويعمل وي حركه لم يثلف الرسول عليه الصلاه والسلام ما الذي اتراه ان ان الحركه كانت على هذولك من الله عز وجل اذا اخذت المهم انا لا اسرح الانسان يسال الان الا اذا كان المسال مقبل نعم بارك الله فيك الناس مساو صحيح انا معك في هذا وانا انهى دائما عن ذلك اقول اجعل ايمانك بالاسماء والصفات كايمان العجائز كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الاذكى لان التعمق يؤدي الى احدمرين اما التعطيل او التمثيل واظن اننا كلام قبل تمليله يمكن عند موصل عند موصل تكلمنا كلاما جيدا لو تاخذ منه الشريط وين باعوا عليك ب 1000 ريال ما في مال لانه فيه يا شيخ في اللقاء ولا لا هنا هنا وعينا في درس هير وكتب إلي بعض الطلبة هنا يعني قال الآن أثلجت صدورا وأثنى على الكلام سناء نعاط نعم حميد ببعض الناس يقولون أن المخلوق العالم آه حاجز بما نعلم أن كل قبض هم سبقا بالعدم لكن مع ذلك ما من ربط بلا وفيد مخلوق الله سبحانه وتعالى بالماضي حتى لا يدد تعطيه الحلق تماما دائما هذا راي الشيخ السامد يميره رحمه الله وتلمذه من قيد وهو صحيح لكن من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها يعني هل مثل لو قال قائل هل قبل العرش شيء هل قبل الماء الذي الذي كان العرش عليه قبله شيء نقول نعم لكننا لا ندري لا نجئ ما هذا الشيء لان الله لم يزل ولا يزال خالقا نعم ولكن هل نتوقف او نحكم بانه كان كائن هو ما دام ما دام الله خالقا فانه من الجائز ان نخلق لكن نجس منجس نعم نعم التسلسل في الماضي ممكن نعم ولكن ما لازم لان الله خلقته اصنعت على خلق تبع حكمته نعم لكل موجود موجود لا لازم يتقيد لازم يتقيد لان كذا اقول في كل موجود دين موجود تدخل بذلك الله عز وجل سايق ايش تقول لكل موجود من المخلوقات وبدل من هذا تقول لكل مخلوق الخالق كما قال تعالى هم خلق من اول شيء امه الخالق نعم الخالق لا لا أنت بأنه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط جزء من يشاء ويخلئ إنه بكل شيء عليم ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا الله رفتها ويعلم مستقرها ومسترجعها كل من في كتاب مبين ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلم ما إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبتي في ثغر ما في الارض ولا رمل ولا يابس الا في كتاب مبين ونؤمن بان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تعلمي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم حبيب غفور رحيم فراء اعمال الصفق الله ومن ايات ان ونؤمن بانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تكلمنا على هذه الايه نعم وبيننا ان هذه الجمله تقطع حجه كل معطل لان عامه أقو... اقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الايه نعم يحتجون عليها بان اثباتها يستلزم المماثله فنرد عليهم بذلك ونقول لله عين لكن ليست كمثل أعيننا لأن الله يقول ليست كمثل شيء بأن لهم وجها لكن ليست كوجوهنا لأن الله ليست كمثل شيء ونؤكد هذا أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس نقول لهؤلاء ألكم أعين سيقولنا بلا بلا نقول هل للحمار عين سيقول نعم نقول هل عينك تشبه عين الحمار يقول لا نعم لا نقول اذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق التباين بين المخلوق والخالق ابينا واوضح واجلى واعظم والفرق بين المخلوقات بعضها من بعض فرق لا يعني ان يكون اختلافا في الصوره والشكل لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء وعلى هذا فهذه الايه او فهذا الجزء من الايه يقطع حجه كل معطل لان غالب حجه اهل التعطيل ان اثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثله فنقول ان مهدى علي يقول ليس كل شيء ثم نقول ايضا هو رد واضح على الممثله الذين يفتون سبات الله تعالى مع التمثيل ويقول عين الله حق ولكنك اعلم ان الله لا يخاطبنا الا بما نفهم فنقول لهم هذا مرقل للات الكريم وما ابطل الحق فهو باق فيكون قولكم هذا باطلا وهو السميع البصير تكلمنا على السميع اظن باسهاب وعلى البصير او لا وعلى البصير فالسميع قلنا ان السميع مشتق من السمع والسمع يكون بمعنى ادراك المسموع وبمعنى اجابه المسموع وقسمنا الادراك الى اقسام وام البصير فاظن من عندنا رانا نتكلم عليه البصير يطلق على العريب ويطلق على الارقاء فهو بصير رؤيا وبصير علم اما اما بصره العلمي فان الله تعالى لاخى عليه شيء في الارض ولا في السماء سواء حكانا مرئيا ام مسموعا واما البصر الذي رؤيا بصر رؤيا فان كل شيء يمكن ان يرى فانه بان الله تعالى يراه بل من الاشياء ما لا يمكننا ان نراه باعيننا ويراه الله عز وجل فيكون بصير بمعنى ايش بمعنى العلم والرؤيه او بمعنى رؤيه العلم ورؤيه البصر وفي هذه هذا الجزء من الايه رد على المعطلة فان قال المعقل هنا نثبت انه سميع بسيط لكن بلا سمع ولا بصر قلنا هذا باطل بجميع اللغات كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا الا واصله ثابت في المنصوف به لا يمكن ان تقول للاعمى انه بسيط ولا للاصم انه سميع بل لا يمكن ان تثبته السمع ان تثبت هذا الانسمين الا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربيه وغير العربيه واذا قالوا اننا نثبت انه سميع بصير كما تقول الاشاعره نقول لهم اذا اثبتوا انه حكيم اثبت انه خبير ومهد ثواكر مما ينكرونه لان من اثبت شيئا لازم هو اثباته مهيله اما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض له مقاليد السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض يعني اذمه السماوات والارض بيده عز وجل يتصرف فيها كما يشاء لانه لا يساله عما يقل ولا ما عقد الحكم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط اي وسر يقدر اي يضيق والرزق بمعنى العطاء والعطاء نوعان عطاء يقوم به البدن وعطاء تقوم به الروح الاول كالاكل والشرب واللباس والسكن ومعاش اهلها والثاني كالعلم والايمان وهذا اعظم منة من الاول لان الاول ممكن نعيش واذا مات فالله عليه بحاله لكن الثاني اذا مات فانه يموت على خير لان عنده من العلم والايمان ما يرضى الله به ما يرضى الله به اذا الرزق هو ايش العطاء وهو نوعان الاول ما يتغذى به البدن والثاني ما يتغذى به ما يتغذى به الروح اي القلب فالاول مثل الاكل والشرب والسكن وما الى ذلك والثاني العلم والاليمان وقوله لمن يشاء ياتي مثلها كذلك ان القران في القران الكريم وكذلك في السنه وهو تعليق الشيء بالمشيئه فهل هي مشيئه مجرده او مشيئة مقرونة بالحكمة الثاني ولا شك لقول الله تبارك وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما ف وصف نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله وما تشاؤون الا ان يشاء الله فدل ذلك على ان الله لا يشاء شيئا الا مبنيا على علم وحكمة وهو كذلك طيب يبسط لمن شاء ويضيق الى قال قائل ما هي الحكمه في بسطه لفلان وتضييقه على فلان قلنا الحكمه ان فلانا لو وسع له في رزقه لكان ذلك سببا لاشره وبطره فكان من الحكمه ان يضيق الله عليه وان ام من بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على الأخ لا فيه واحد اقرأ آل نعم فتنة وإن صابته فتنة على وجهه أحسن من الناس بني ابو طلحه على طرف ان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه والفتنه هي الشبهه او فخ ما يخب و يريد كثير من الناس اذا اصيب بموت حبيب له او قريب له او ما اشبه ذلك انقلب على وجهه والعيا بالله وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله ومن الناس ايضا من يعق تقول على حرف فاذا جاءه من يشككه في العباده او من يشككه في الربعه الزوجل ينقلب على وجهه ولهذا استر ربك التبات الدائم اذا من عباد الله من يصره ايش الغنى ومنهم من يصره الفقر ربما يصيب الله الانسان بالفقر بعد ان كان غنيا لكنه اشرى وبطئ من اجل هذا الغنى تكون مسحا الان في فقر والعكس بالعكس ان الناس من يكون منحرفا حين فقره فاذا اغناه الله بالمال فشاء الى رغب انه بكل شيء عليم هذا فيه فيه عموم علم الله بكل شيء من الاعيان او من الاوصاف من الاعيان والاوصاف والاحوال الحاضره والمستقبله والماضيه هو أعلم بها جل وعلا لا يخفى عليه شئ منها ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله لصبها ويعلم مستقرها ومستودعها ما من دابة دابة كل ما يدب على الأرض من, من الإنسان وغير الإنسان ومن دابة من هذه زائدة إعرابا لكنها لها معنى عظيم وهو إرادة العموم يعني أن يجاربش في الأرض فرزقها على من الله عز وجل هو الذي يتكفل برزقها ولهذا تجلون الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق أو يسوقها إلى الرزق ربما يكون طعم بعيد من جحل النمل فيهتد النمل إلى هذا الطعم لأن الله أعطاه قوة الشمع حتى اصل الى هذا الطعام ويترقب الذئب وحدثني رجل انه كان عند بئر مطمور هي ليس فيها ماء فكان يرى حيه تخرج كل يوم كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كانها رود فياقو عليها طائر فتاكل وهذه الحيه كانت عمياء لا تستطيع ان ترى بالارض تطلب الرزق فكان الله تعالى يجلب لها الرزق يقول شاهد لذلك المرارة حتى أنه قتل الحية وقال كيف هذا؟ فوجد أنها عمية لكن الله عز وجل يسوق إليها الرزق على هذا الوجه فانظر كيف سأقل الله الرزق إليها وهي في جحرها وعمية لا تستطيع الفروج إذن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طيب فإن قال قائل ألسنا نجد أن أناساً أو حيوانات تموت من الجوع؟ فالجوء بل لاكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد يكون كفاره للذي مات من اجل هو اذا كان مسلما ويكون عبره وعظه للاخرين ويعلم مستقرها ومستودعه المستقر ما تستقر فيه على الدوام والمستودع ما تكون فيه كالوديعة متى شاء ربها اخذها ثناء المستقر عبد العوض المستقر هو المستقر ان شاء الله المستقر هو المستقر هذا معنى جوابك طيب من يعرف امام نعم ايش إلك ما هنسه ما هو ها الآخر الآخر هي المستقبل كما قال تعالى وان الاخره هي دار القرار المستودع الدنيا الى ان تقوم الساعه كل هذا مستقبل الانسان فيه وديعه متى شاء المودع واخذ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لله ما اخذ وله ما اعطى إذن الله يعلم حال العباد في الدنيا وحال العباد في الآخرة يعلم أن من من يعمل صالح وأن ما آله إلى الجنة وأن من الناس من يعمل عملاً سجئاً وأن ما آله إلى النار كل في كتاب مبين كل أي من الرزق والمستقر والمستودع في كتاب مبين أي في مكتوب مبين ظاهر وذلك هو اللوح المحفوظ الذي تتفرر عنه بقية الكتابات فإن الملكة إذا بلغ الجنين أربعة أشهر بعث إلى إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشفي أم سعيد ونؤمن أيضا بأن, بأن عنده مفاتع غير أنا بأنه وعنده مفاتع غير سيد عندكم ما في هواب صح ونؤمن بانه عنده علم نفات قلبه لا يعلمها الا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا عراب ولا لباس الا كان مبين المفاتيح جمع مفتاح او مفتاح والمراد بها اما المفتاح الذي يفتح به تفتح بالابواب واما المكان الذي يفتح يعني مستودعات العلم وقوله لا يعلمه الا الله احنا وقوله مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله فسرها النبي عليه الصلاه والسلام بالايات الكريمه ان الله عنده علم الساعه كما سياتي ان شاء الله تعالى في فيما بعد ويعلم ما في البر والبحر والجوى من اين هو من البر والبحر كنايه يقابل البحر من البحر وما يقابل اليابس من البر وما تسقط من ورقه الا يعلم من هذه زائده لكنها زائده اعرابا اما المعنى فيا للتاكيد يعني ما تسقط ورقه الا يعلم ايا كان في الورقه في اي مكان صغيره كانت ام كبيره حيه كانت ام يابسه واذا كان يعلم الذي يسقط من ورقات فمن باب اولى ان ان يعلم ما يستحدث من الورقات ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع الهلاله رقم الهاتف والنسخه الهاتفيه 06364